لآن لا لا لا القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه من ا ل ش ي ط ا ن ا ل ج ي م ل ي س و ا سواء من أ ه ل ا ل ك ت ا قائمة ب أمة ي ت ل و ن آ ي ا ت ا ل ل ه ن ا ا ل ل ل ي و ه م ي س د و ن يتلون آ ي ا ت الله اناء الليل وهم يسجدون ي ؤ موسوعه ن ن ب و النابلسي ر و ن في ا و للعلوم ك من ا ي ا ل ا ع ل و ا م ن خ ي ر فلن ه والله ع ل ي م ب النابلسي م ت ق ي إن الذين كفروا لن تغني عنهم و ا للعلوم من ا ل ل ه ش ي ئ ا و أ و ل ئ ك أ ص ح ا ب النار ه م ف ي ه ا خالدون مثل ما ينفقون في هذه ا ل ح ي ا ة الدنيا كمثل ريح, كمثل ريح فيها ص ر أ ص ا ب ت حرث قوم ظلموا أ ن ف س ه م ف ا ه ل ك ت وما ظلمهم الله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 و م و د و ر ه م أكبر بدت قد ا ل ب غ ض ا ء م ن أ ف و ا ه م وما تخفي صدورهم أ ك ب ر قد ب ي ن ا ل ك م ا ل آ ي ا ت س ن ا م تعقلون ه موسوعه ن ا ل ك ن ا ب ك ل ه و إ س ا للعلوم ق و ك م الاسلاميه مِنَ ل قُلْ ظ ك م إِنَّ ا ل ل عَلِيمٌ بذات الصُّدُورِ بِذَاةِ حسنة تسؤهم وإن ت م و س حسنة ت س ؤ ه م و ل ن ص ب ك م س ي ئ ة للعلوم ب الاسلاميه ك د ش ر ق و ا ل ا ي ض ر ك م ك ي د ه م ش ي ئ ا ا إن ل ل ه بما ي ع م ل و ن م ح ي ط و إ ذات مضمون م ق ا ع د ل ل ق ت ا والله ل س م ي ع ع ل ي م ولولا ن ه م ل ن أن ت ف ش ل م و ا ل ل ه و ل ي ه م ا و ع ل ل ل ى ا ه فليتوكل النابلسي م م ؤ و ولقد ن نصركم ل ل ه للعلوم ه ل ك ك م ت ش ر ن إذ تقول ل ل ؤ م ن ن ي ا ل يكفيكم أن يمدكم ربكم أن ب ث ل ا ث ة آ ل ا ف م ي ه ا ل موسوعه ل ا النابلسي ل ل ع ف و م ا ل ا س ل ا م س و م ي ن وما جعله الله إ ل ا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إ ل ا من عند الله ل ي ق ط ع ط ر ف ا من ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا أو ي ك ب ت ه م ف ي ق ل ب ا خ ئ ب ي ن ل ي س ل ك م ن الاسلاميه أ م ر شيء ع ب م فإن موسوعه م النابلسي ف للعلوم الاسلاميه فِي ي ن ش ا والله غفور رحيم